بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم اللهم من علينا بتدبر آياته وفقه به يا كريم الحديث عن القرآن دائما وابدا أمر ذو شأن عظيم الشيخ صالح ابن عواد المغمس يفتح معكم صفحات عطرة, صفحات عطرة يهدي الله لنوره من يشاء في تفسير القرآن المجيد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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من القول المؤصل في سور المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قبة بالمدينة المنورة فأهلا ومرحبا بكم فضيل الشيخ حياكم الله سيد فيصل وحيا الله وإخوة جميعا أسأل الله لي ولكم التوفيق اللهم امين في هذه السورة العظيمة سورة الذاريات العديد من القصص تحدثنا في الحلقة الماضية عن قصة ضيف إبراهيم وقصة كذلك قوم لوط وسوف نتحدث اليوم عن قصة موسى قال الله تعالى في كتابه الكريم وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم الحديث عن قصة موسى وكما تحدثنا في حلقة الماضية أن مثل هذه القصص تأتي مختصرة في موضع وتأتي مفصلة في موضع آخر الحمد لله وبعد هي جاءت قصة موسى هنا تبع لقصة لوط ومعلوم أن بين لوط وموسى أمم لكن بعض أهل العلم يقول أن شهرة قصة موسى ومعرفة العرب بها جعلتها تأتي بعد قوم لوط والمعنى الله يقول قبلها وتركنا فيها آية أي في قوم لوط للذين يخافون العذاب الأليم وكما تركنا آية للذين يخافون العذاب الأليم فيما وقع لقوم لوط كذلك فيما وقع لفرعون بعد أن بعث الله جل وعلا إليه موسى قال أصدق القائلين وفي موسى أي وفي خبر موسى مع فرعون موسى هو كريم الله وصفيه الله أثنى عليه بقوله أني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وبعض هذا العلم يقول أنه ثالث الأنبياء بعد نبينا عليه السلام وبعد خليل الله إبراهيم واسمه موسى بن عمران وقد كان آدم يعني يميل إلى السمرة كأنه من أزد شنوى تقريبا له أخ شقيق يقال له هارون عليه السلام وهارون أكبر منه وبجاه موسى العظيم عند الله أضحى هارون نبيا ولهذا أثنى الله عليه بقوله وكان عند الله وجيها وقد ناله من الأذى ما ناله بدليلين النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر وهو من أكثر الأنبياء يتبع بقريلة أنه في ليلة المعراج لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بكى فقيل له ما يبكي قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي وهو نبي صالح أوتي علما عظيما وسئل ذات مرة أحد أعلم منك فنسي وقال لا ولم يرد العلم إلى الله فوقع لهما وقع الذي أخبر الله جل وعلا عنه في سورة الكهف عن قصته مع الخضر هذا موسى إجمالا قال عنه ربه هنا وفي موسى إذ أي وقت أرسلناه إلى فرعون الحاكم أنا ذاك في زمني في زمن موسى وقد كان بنو إسرائيل قد دخلوا أرض مصر عن طريق يوسف بعد أن استقر فيها واستدع أبويه قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وكان وقت دخولهم خمسة عشر رجلا كما هو معلوم فما بارك الله ليعقوب في الذرية حتى أصبح بنو إسرائيل كثيرين في أرض مصر فبعث الله جل وعلا موسى نبيا إلى فرعون ونبيا إلى بني إسرائيل في آهن في آن واحد لكن الله هنا ذكر قضية ما وقع لموسى مع فرعون قال وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بسلطان مبين أي بآيات باهرة ظاهرة لا تقبل أن يردها أحد أعظمها العصاء وإدخال يده في جيبه لتخرج بيضاء للناظرين وهذه اثنتين وهذه اثنتان ثم جاء بعد ذلك أمور متعاقبة ذكرها الله جل وعلا متفرقات قال جل وعلا فارسلنا عليهم الطفان والجرادة والقمل والضفادع والدماء آيات مفصلات فهذا كله من السلطان المبين الذي بعث الله جل وعلا به موسى إلى فرعون السؤال كيف تلقى فرعون هذا؟ هذا ما أخبر الله عنه قال فتولى بركنه فتولى بمعنى أعرض بركنه الركن في اللغة الشيء الذي يستند إليه ويتقى به وهو مقصود به هنا جنده أتباعه وقد صلطه عليهم ما كان في عقولهم من صخف والله جل وعلا يقول فاستخف قومه فاطعوه فتولى بركنه اغتر بها أولاء الجنود كثرة الأتباع فتولى بركنه وقال أي فرعون ساحر أو مجنون وهذا جاء مفصلا في الشعراء فاتهموه بالسحر واتهموه بالجنون الذي دفعه لأن يتهمه بالجنون بعد أن اتهمه بالسحر ما وقع من بطلان السحر لأن السحرة الذين جاء بهم ليغلبوا موسى هم نفسهم آمنوا كانوا في أول النهار كفرة فجرح واضحوا في آخر النهار مؤمنين بررة والمقصود من هذا أن معنى قول الله جل وعلا وقال ساحر أو مجنون قال ربنا فأخذناه أي فرعون وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم الله يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى هو نكال الأولى قال ما علمت لكم من إله غيري والآخرة قال أنا ربكم الأعلى وبينهما أربعون عاما ومع ذلك نكل الله جل وعلا به قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وهو الضمير هنا عائد على فرعون مليم بمعنى قد أتى ما يلام عليه قد أتى ما يلام عليه لكن ينبغي أن يعلم أنه أتى بأعظم ما يلام عليه وهو أنه زعم لنفسه الربوبية قال أنا ربكم الأعلى ولهذا مر معنا أن إلى عليه السلام وقع في قلبه الغضب على فرعون وجاء الحديث أن جبرائيل عليه السلام قال للنبينا عليه الصلاة والسلام ما أبغضت أحدا بغضي لفرعون يوم سمعته يقول أنا ربكم الأعلى أسأل الله العافية هذا كله عن خبر الكريم موسى عليه الصلاة والسلام الذي ساقه الله جل وعلا هنا في سورة الذاريات والمهم الاعتبار لأن الله قال قبلها وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم فمن لم يجعل من هذا الخبر آية يتعظ بها لم يعد مندلجاً ذمن ممن يخافون العذاب الأليم القول المؤصل في سور, في سور المفصل بعد أن ذكر الله الخبر موسى ذكر خبر عاد فلان انتقلت الحالة انتقلت من ماذا؟ من أمة عجمية إلى أمة عربية وربما لا داعي للصلاح عجمي فنقل من أمة عبرانية إلى أمة عربية الأمة العربية هنا عاد وعاد قبيلة عند المؤرخين من العرب البائدة قال ربنا وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين عاد من أكثر خلق الله بسطة في الجسم ونبيهم هود عليه الصلاة والسلام وقد سمى الله جل وعلا سورة في القرآن باسمه سورة هود وسمى الله جل وعلا سورة في القرآن باسم موطن عاد وهي الأحقف قال هنا وفي عاد أي في عاد آية إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم الريح العقيم الريح عقيم بمعنى أنها لا تلقح شجرا ولا تثير سحابا ولا يعني ينجم منها نفع لأحد كما أنها لا ينجم منها نفع لأحد لا يكتفى بهذا بل ينجم عنها الضرر كيف عرفنا هذا من بعدها ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم كرميم الأصل العظام البالية يقال لها رميم وهذا التعميم هنا ما تذر من شيء أتت عليه ليس على إطلاقه بقرينة قول الله جل وعلا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فأخبر الله جل وعلا أن المساكن ترى وهذا معنى ذلك أنها لم لم تصبح كالرميم فهذا العموم هنا ينبغي أن يستثنى بالآية التي في سورة الأحقاف ولهذا قلت وأكد في كل لقاء على قضية أن القصة في القرآن يجب أن تقرأ من جميع من جميع الوجوه قال الله جل وعلا وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيمة ما تضر من شيء أذت عليه إلا جعلته كالرميم في نبي عاد يتضح مسألة أن القوة البدنية مهما علت وطغت فإن الله قادر على أن يذهب كيدها شيء يعني يستحق التأمل أن الله قال في سورة النجم وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وأختلف العلماء في المراد بهذا فمنهم من يرى أن عادا الثانية هم ثمود ومنهم من يرى أن عادا الثانية هم عادا الأخرى ليست ثموت وعلى خلاف من تكون وهذا يعني يصعب الجزم به لكن لابد أن يكون هناك شيء مشترك ما بين عاد الأولى وعاد التي أريد أن نصفها بأنها الثانية. الثانية لابد أن يكون هناك شيء مشترك قال ربنا وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح لاقيم ما تدر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم الآن فرعون أهلك بالماء وعاد أهلكت بالريح يقول وهذا من دقائق فهمي فخر الدين الرازي رحمه الله أن أصل الخلقة من أربع أشياء من الطين ومن الماء ومن النار ومن الهواء أعيد أربعة من الطين الذي هو التراب ومن الماء ومن الريح ومن النار أهلك الله جل وعلا فرعون بالماء وأهلك الله جل وعلا عادا بالريح وسيأتي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم قضية كيف أن ثمود أهلك بالصاعقة وهي النار وكيف أن قوم نوح عليه السلام أهلكوا بالماء وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك فيما يأتي من حلقات فضلت شيخ الفوائد التي يستفيد منها الإنسان عندما يقع في معصية مخالفة لله عز وجل لشريعة ويقرأ مثل هذه الآيات كيف يكون من فائدة إيمانية لذلك الشخص ولا بد للإنسان أن يعود نفسه وينقلب قلبه ما بين الرجاء والخوف فلا يقرأ القرآن قراءة يائس ولا يقرأ القرآن قراءة من يغيبه الأمل لكن بين حالين فمثلا عندما يعلم العبد أن الله جل وعلا أخرج آدم من الجنة بسبب ذنب واحد هذا يصيب ماذا؟ يصيب بالخوف ثم لما يخبر أن الله جل وعلا تاب على عبده آدم رغم أن آدم عصى الله وهو عند الله في سمائه في جنته فعصاه وهو على مقربة منه في جنته ومع ذلك غفر له فهذه بهذه وهذه تدعو الإنسان إلى أن يصبح يتقلب ما بين الرجاء والخوف فإذا قرأ الإنسان مثل هذه الآيات مما قول الله تعالى وفي موسى قول الله جل وعلا وفي عاد يجعله إذا أتى الطاعة وأتى المأصية إذا أتى الطاعة يخشى أن لا تقبل وإذا أتى المأصية يزدلف إلى الله مع خوفه وفرقه من أن يصل إلى ما وصل إليه أولئك الأقوام وهذا يدفع كذلك المصلحين في الأمة إلى أن يقوموا بحقهم من العلماء والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر والذين يعول عليهم في إصلاح المجتمع لأنه السفينة واحدة فحق على الجميع أن يؤدي كل منا دوره في الدعوة إلى الله ونشر الدين لكن لا بد من الحكمة والعقل والتريث والموعظة الحسنة وحسن مخاطبة الناس شكر لكم أعزائي الشيخ في ختم هذه الحلقة شكر لكم أحبتي الكرام على أن كنتم معنا في هذه الحلقة من برنامج القول المؤصل في سور المفصل حتى نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته القول المؤصل في سور المفصل في سور المفصل